الإفلام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إن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 وفي ذلك بناء أمي الربك عظيم، وإتآذن ربكم لئا شكرتم لأزيدنكم، وإتآذن ربكم لئا شكرتم لأزيدنكم، ولئا كفرتم إن عذابه شديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله فإن الله لغني حميد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن أن الله لغريح حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم حي وعادم وثمود وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسوله بالبينات رَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُشْرِكَ فَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا رَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيب قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفرنكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم الى اجل مسمى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 وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرج أنكم من أرضنا أو لا تعودون في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنملك الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام ربي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار نديد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائك جهنم من ورائك جهنم ويسقى مما عين صديد ويسقى صديد يتجرعه ولا يكاد يسير ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن رائي عذاب ومن رائي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 إِذَا شَاءَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَّسُولِ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالُوا الطَّعَاةُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْفَرُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْفَرُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدانا الله, هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزينا أم صبرنا أم صبرنا ما لنا من حيس سواء علينا أجزينا أم صبرنا ام صبرنا ما لنا من محيس قالوا لن شاء الله قالوا لو شاء قالوا لو شاء الله لهديناكم سواء علينا اجزين ام صبرنا ما لنا ما لنا من محيس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 وَلُمُؤَ أَفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخٍ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُهُنِ مِنْ قَبْلٍ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنَ الصَّالِحَاتِ جَنَّةً وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها تجري مياه تحتها الأنجار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 ومتن كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت اجتثت من فوق الأرض ما لَه ما لَه من خرَّا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 سر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا, وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله آدادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار كل عباد الذين آمنوا يقيم الصلاة ويؤذف ويؤذف مما رسخناهم سرّوا على نية من قبل أن يأتي يوم لا بين فيه ولا خلال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 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَاجْنُب بَنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد, بواد غير في زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إني إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء من شيء في الأرض ولا في السماء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 وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا, عما يَعْمَنُ الظَّالِمُونَ ولَأَتَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَرُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَاخِذُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ إِنَّمَا يُؤَاخِذُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مطعين مقنعي رؤوسهم مطعين مقنعين رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا وأذر الناس يوم يأتيهم العذاب. يقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل إلى أجل قريبا نجبد دعوتك ونتبع الرسول أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلن بِهِم وطرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعَادَ اللَّهُ مَكْرُهُمْ وَإِنَّ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالَ وَإِنَّ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالَ فلا تحسب أن الله فلا تحسب مخلف وعدي رسولا فلا تحسب الله مخلف وعدي رسولا إن الله عزيز ثاقب إن ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله رضون الله الواحد القهار لله الواحد لله الواحد القهار فلا تحسبن الله مخنفا وادجا رسولا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار وتر المجرمين يومئذ مقرنين مقرنين في الأصفاد سرادين أم قطعان سراب لهم من قطعان وتخشى وجوههم النار وتخشى وجوههم النار ليجازي الله كل نفس ما كسبت. الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب